الحمد لله ما الوجود له حمدا يبلغنا من الرضا بدا ثم الصلاة على المختار سيدنا و اله وصحبه زهدا الحمد لله ما دام الوجود سيدنا وآله الكرمى وصحبه الزهدى يا ربي هئ لنا من أمرنا رشدا واشر علينا من الستر الجميل ردا وافتح لنا من فتحا غير منقطع واجعل لنا فرجان وابعث لنا مددا وسهل الصعب من خير الأمور وكن لنا معينا على الطاعة مستندا ولا تكلنا إلى تدبر أنفسنا فالنفس تعجاز عن إصلاح ما فسدا الحمد لله ما دام الوجود له سيدنا وآله الكرمى وصحبه الزهدى أنت الكريم وقد وجهت يا صمد إلى عطائك وجها سئلا ويدا وللرجاء ثواب أنت تعلم فجعل ثوابي دوام الستر لأبدا فجعل ثوابي ذا ومست للي وقد مدت يدي بالذل مشتاكيا إليك يا خير من مدت إليه يدا علمت أنها ذو وذكر من هيا لنا ربنا من أمرنا رشدا وقد مدت يدي. Nu stea